بَلْ هُمْ فِي شَكٍّ مِنْ ذِكْرِي بَلْ لَمَّا يَذُوقُوا عَذَابٍ أَمْ عِندَهُمْ خَزَائِنُ رَحْمَةِ رَبِّكَ الْعَزِيزِ الْوَهَّابِ أَمْ لَهُمْ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا فَلْيَرْتَقُوا فِي الْأَسْبَابِ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وفرعون ذو لوتاد وثمود وقوم لوط وأصحاب الأيكة أولئك الأحزاب إن كل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 اصبر على ما يقولون واذكر عبدنا داود ذليد إنه أبواب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراق والطير محشورة كل له أبواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب وهل أتيك نبأ الخصم إذ تسوروا المحراب إذ دخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف خصمان بغي بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الزراد.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 فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلف وحسن ماب يا داود إنا جعلناك خليفه في الارض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله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 أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولول الباب ووهبنا لداود سليمان نعم العبد انه أبواب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 أمسك بغير حساب وإن له عندنا لزلف وحسن ماب واذكر عبدنا أيوب إذ نادى ربه أني مسني الشيطان بنصب وعذاب اركض برجلك هذا مغتسل بارد وشراب ووهبنا له اهله ومثلهم معهم رحمه منا وذكر لاولي الالباب وخذ بيدك ضغطا فاضرب به ولا تحنث انا وجدناه صابرا نعم العبد إنه أواب واذكر عبادنا إبراهيم وإسحاق ويعقوب أولي الأيدي ولبصار إِنَّا أخلصناهم بِخَالِصَةٍ ذكر الدار وَإِنَّهُمْ عندنا لمن المصطفين لخيار واذكر إسماعيل والليس عوذ الكفل وكل من لخيار هذا ذكر وإن للمتقين لحسن ماب جنات عدن مفتحة لهم لبواب.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 وَإِنَّ للطاغين لشر ماب جهنم يصلونها فبئس المهاد هذا فليذوقوه حميم وغساق وآخر من شكله أزواج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 إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأسفر أرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه معرضون ما كان لي من علم بالملئ الأعليئذ يختصمون إن يوحي إلي إلا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 ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي أستكبرت أم كنت من العالين قال أنا خير منه خلقتني من نادي وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وَإِنَّ عَلَيْكَ لعنتي إِلَى يَوْمِ الدِّينِ قَالَ رَبِّ فَانظُرْنِي إِلَى يَوْمِ يبعثون قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ المنظرين إِلَى يَوْمِ الْوَقْتِ الْمَعْلُومِ قَالَ فَبِعِزَّتِكَ لَأُغْوِيَنَّهُمْ